بسم Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie لفضيله الدكتور محمد لو تدين فيدين ولا تطيع كل حل. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلَوْنَا هُم كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابِ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابِ الْجَنَّةِ إِذْ أَقُسَمُوا إِذْ أقسموا ليصرمنها مصبحين وَلَا يَسْتَثْنُونَ طاس عليها طائف من ربك وهم نايمين فاصبحت قصنين فتنادوا مصبحين أن يقدوا على حرثكم اذ 121. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا بل نحن سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا 119. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو 117. المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم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 119. فهم من مغرم مثقلون 110. أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى, إذ نادى وهو مكذون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء،, لنبذ بالعراء وهو مذنوم فاجتباه رب فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون we oh,